بسم الله الرحمن الرحيم حم عن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 الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتبشر امم القرى ومن حولها لِتُنذِرَ أُمَمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 119. وربي عليه توكلت وإليه أنيب